بوك تو سجد اسمت تريس ثلاثة وستون ثلاثة وستون أستوات طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان من إير خوبيس؟ أنا عندي هواية أنا عندي هواية إس سبيلي تنس أنا ألعب تنس أنا ألعب تنس كور إير تنس لوكمس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ Was <تصفيق> هل عندك هوايه؟ هل عندك هوايه؟ Ich spiele Fußball. القدم. انا العب كره القدم. Wo ihr kauft Fußball laukums? يوجد ملعب كره قدم؟ اين يوجد ملعب القدم؟ مانساب روكا ذراعي تؤلمني مانساب اريكايا اون روكا قدمي ويدي تؤلمانني ايضا قدمي أيضا. أين يوجد طبيب أين يوجد طبيب؟ من إر ماشينا؟ عندي سيارة عندي سيارة من إر أري موتوتيكلس؟ عندي أيضا موتورسايكل عندي أيضا موتورسايكل كور إر أوتو ستاويتا؟ يوجد؟ موقف سيارات أين يوجد موقف سيارات؟ من إر جيمبريس؟ عندي سواتر عندي pullover من إر أرياكا و جينسي؟ عندي أيضا جاكات و بانطالون، بانطال، جينز عندي أيضاً جاكيت وبنطلون جينز كور إير فيلس مزقايا ماشينا أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ من إير شكيبس؟ معي صحن طبق معي صحن من إير نازز داكشنة ونكروتة؟ معي سكين شوكه وملعقه معي سكين شوكه وملعقه <تصفيق> الملح والفلفل الملح والفلفل